ف إ ذ ا سلخ ا ل أ ش ه ر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم و ق ع د و ا لهم كل م ر ص د فان تابوا و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم إ ن الله غفور رحيم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 فقاتلوا أ ئ م ة الكفر إنهم لا, أيمان لهم انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون أ ل ا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا ب إ خ ر ا ج الرسول وهم ب د أ و ك م أ و ل م ر ة اتخشونهم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 ام حسبتم و ان أ تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولي جهل والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أ ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر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 ومن يتولهم ّ منكم فاولئك هم الظالمون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 وانما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتموا عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم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 ان يعف عن طائفه منكم تعذب طائفه ة ت ع بانهم ط ئ ف ة ب أ كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم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 كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتموا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم, قبلكم وخضتموا كالذي خاضوا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 ثم تردون إ ل ى عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إ ذ ا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم ف أ ع ر ض و ا عنهم ف ا ع ر ض عنهم انهم رجس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 لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم حريص, حريص عليكم بالمؤمنين ر ؤ و ف رحيم ف إ ن تولوا فقل حسبي الله لا إ ل ه إ ل ا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم